تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالُوا دِينٌ فِيهَا وَمَا عَمَّ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَالَتْ قَالَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَن فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدان